i e s o r r m s o r I'm sorry, I'm s o r r s o I'm زين ج و الشتا ء وشبه النار ت ل ح و ل ه ذ ا ا ل ل ه وبرا جاهي تراكمت من فوق ن ا س ح ب ا ل أ م ط ا ر الجو من زينه بسحبه يباهي زين جو الصاحب اللي لاجلك ن س ق الاعمار ع م يا مبقي القوة ل ى ث ل م يبقي ي على ماك ومشوار ينسجه م عندها البر يا ي الخوه على مثل ماهي نبغي على ماقيل سجه ومشوار من فوق جيب عنده البر زاهي الصاحب اللي Yeah. <laughs> الجو ماهو جو مجلاس بالدار ن ب غ ي لنا في ظهبه العشب راهي ربي وهبان افتبه سحر الانظار استجعل حمامي شد في العشب راهي ربي انتباهي h e y